ربي أن تفرج كرباتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واتر بفضلك يا إلهي عيبنا الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجى إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه ومن بارزه حطمه ومن أشرك به أحرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة نريد أن ندخل جنة الحياة لكي ندخل جنة الله سبحانه وتعالى في الآخرة فإن لله سبحانه وتعالى جنة في هذه الدنيا من لم يدخلها كما ذكر العلماء لم يدخلها في الآخرة نريد أن نحيا حياة الحياة وذكرت أن الإنسان يحيا بالأدب مع الله وبالأدب مع شرع الله ويحيا الإنسان بالأدب مع رسول الله نعم إن أردت أن تدخل جنة الحياة وإن أردت أن تحيا حياة الحياة وأنت كذلك فعلينا بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ أفضل منه فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء هو أفضل المرسلين هو أفضل من إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وتسليماته على جميع الأنبياء رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من الملائكة رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل وأفضل من ميكائيل رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل من العرش ما خلق الله سبحانه وتعالى في الوجود كمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من وطى الأرض بقدمه محمد عليه الصلاة والسلام وأعبد الخلق لربه محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إلى الله هو محمد عليه الصلاة والسلام رب العالمين ولا جلاله وتقدست أسمائه فضله على كل شيء فكيف لا نفضل رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يلق بنا يا قوم أن يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا من آمنتم بي ربا يا من آمنتم بمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا يا من آمنتم بدين الإسلام يا أيها الذين آمنوا يا من قلتم آمنا بالله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إياكم أن تتقدموا بقول على قول الله أو بقول وفعل على قول وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف يتكلم الإنسان في مسألة بعد أن علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيها قولا ينبغي أن يقول الجميع سمعنا وأطعنا لمحمد عليه الصلاة والسلام فالكل يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ضربوا أروع الأمثلة في كيف لا يقدمون أي قول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنسيتم حينما جلس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتكلم عن مسألة في الحج وحينما تكلم قالوا له يا ابن عباس لم يقل بهذا أبو بكر ولا عمر ومن أبو بكر رضي الله عنه ومن عمر رضي الله تعالى عنه أفضل, أفضل سنين في الأمة استغفر الله أفضل سنين في البشر بعد جميع الأنبياء أفضل سنين في البشر بعد جميع الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أرى أن الله سينزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون لم يفعل أبو بكر ولم يفعل عمر مع منزلة أبي بكر ومكانة أبي بكر ومع منزلة عمر كانت عمر ولذلك أئمة الهدى ومصابيح الدجى الكل قال إذا صح الحديث أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي ألم يقل أبو حنيفة رحمه الله حينما قيل له إنك ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي قال إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس فإذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد في يوم من الأيام يسأل رجل الشافعي رحمه الله ويقول له يا شافعي ما رأيك في مسألة كذا يقول الشافعي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فقال الرجل وما رأيك أنت فنظر إليه ووبخوا بكلمات وقال أتراني قد ربطت النار على بطني أقول لك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقول ما رأيك أنت الشفعي رحمه الله الذي قال إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقول عرض الحائف بل قال الشفعي رحمه الله لو رأيتم قولي يخالف قول رسول الله عليه الصلاة والسلام فبولوا عليه أي بولوا على قولي لا يقدم قول أي أحد من البشر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لا تقدم بين يدي الله ورسوله هل نحن نفعل هذا معذرة إخواني وأخواتي لماذا لا نحيا حياة الحياة ولماذا لم ندخل جنة الحياة لأننا لم نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عصم الله جل وعلا والأدب هذا إن تأدبنا معه فإننا لن نقدم قولا ولا قولا وفعلا ولا هوى ولا وساوس شياطين على كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حينما ينظر الإنسان للحرام وحينما يشتهي الحرام فيتناول الحرام حينما يشرب الحرام حينما يسير في الحرام فهل هذا تأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هذا تأدب مع رب العالمين جل جلاله وتقدست أسمائه الناس الآن وللأسف الشديد حينما يتكلمون يقولون مثلا اللحية فرض ولا سنة لحية فرض ولا سنة هل تدرون لماذا يقولون هذه العبارة حتى إن كانت سنة لا يفعلونها إلا من عصم الله سبحانه وتعالى والأخوات تتساءل هل النقاب فرض ولا النقاب سنة طب إن كان سنة لا تفعلها هذا الأذب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قولا فلماذا نقدم أهواءنا ولماذا نقدم أنفسنا ولماذا نقدم أراء الآخرين على كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول عبد الله ابن داود السجستاني في منظومته قال دع عنك أراء الرجال وقولهم فإن قول رسول الله أذك وأشرحه عليه الصلاة والسلام دع عنك أراء الرجال وقولهم فإن قول رسول الله أذك وأشرحه وفي بداية هذه المنظومة قال تمسك بحبل الله أي بقرآن الله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا هدى سنن النبي عليه الصلاة والسلام تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكو بدعيا لعلك تفلحه ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح فكل الأبواب مغلقة إلا من الباب الذي دخل منه محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهناك من يأتي ببعض ألفاظ في الأذكار وبعض ألفاظ في التعبد لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام فهل هذا أدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يجلس أحدنا ويقول وأنا الأسد سهمي نفد منه المدد لا أبالي من أحد بفضل قل هو الله أحد ما هذا الكلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة, ولا حول ولا قوة إلا بالله وهؤلاء يقولون أحمي حميثة أطمي طميثة وكان الله قويا عزيز ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام ونخرج بأوراد ونخرج بأذكار لم يتكلم بها محمد عليه الصلاة والسلام نعم قال رب العالمين فاذكروني أذكركم وأفضل من ذكر الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يتجرأ إنسان فيقول أنا أذكر الله سبحانه وتعالى بذكر لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام أو بأفضل من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فلينبغي علينا أن ندخل جنة الحياة والله العظيم من أراد أن يتلذذ بصلاته فعليه أن يصلي كما كان يصلي محمد عليه الصلاة والسلام هل تدرون لماذا لا نتلذذ بصلاتنا هل تدرون لماذا لا نشعر بمتعة الإيمان ونحن نصوم هل لماذا هل تدرون لماذا لا نشعر بلذة العبادات ولا بحلاوة الإيمان لأننا لم نفعلها كما فعلها محمد عليه الصلاة والسلام كان يفعلها محمد صلى الله عليه وسلم فيشعر بحلاوة الإيمان بل كان صلى الله عليه وسلم ربما يجلس اليوم واليومين لا يأكل ولا يشرب لأنه يشعر بحلاوة الإيمان فقد كفته حلاوة الإيمان ألم يقل رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه ينشغل بربه حتى ينشغل عن طعامه وينشغل عن شرابه عليه الصلاة والسلام أما نحن فإن لله وإن إليه رجعون رضوان ربي مبتغار جنتي أدعوك أن تفرج فجنة الحياة من أراد أن يدخلها لا بد أن يتأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سمع قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجادل صح الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام بها ونعمة يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ إذا الكلب في إناء حدكم إذا ولغ الكلب في إناي حدكم فطهوره أن يغسله سبع مرات أولهن بالطراب أو إحدىهن بالطراب على اختلاف الروايات التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطي بعض الناس ويقول لماذا نغسلها سبع مرات ولماذا واحدة بالطراب فحينما يات العلم الحديث فيقول إن لعاب الكلب مملوء بالمكروبات وهذا وهذه البكتيريا وهذه الأشياء لا تموت إلا بالطراب نستجيب للعلم الحديث مع أن سيدة الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم قد قالها من ألف وربعمائة عام وما ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي وحاء ما ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب فينا أحدكم وقع في فينا أحدكم ماذا قال عليه الصلاة والسلام فليغمس ثلاثا إذا نزل في شراب ذباب يغمس ثلاثا والحديث في الصحيح يغمس ثلاثا فإن في أحده جناحيه داء وإن في الآخر شفاء في واحد داء وفي واحد شفاء بعض الناس يشمز ويقول ما هذا يأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يا جماعة الحديث في صيح البخاري يقول لك ولو البخاري هذا معصوم يا جماعة البخاري ليس معصوما لكن أجمعت الأمة على أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تكلم فيه إلا من تأثر بمنهج الفلاسفة الذين لا يعتد بخلافهم في هذا الإجماع يقولون لا لا لا لا فحينما يأتي العلم الحديث ويقول بأن الذباب إذا وقع في الإناء خرجت منه بكتيريا وبعض الجراثيم وهناك دواء بداخل الذباب لا ينزل من الذباب إلا إذا تقيأت الذباب والذباب لا تتقيأ إلا إذا ماتت بإسفكسيا الغرق بإسفكسيا الغرق ويقولها عالم ألماني ويقوله عالم ألماني تقولون تعالوا منتم أيها المتخلفون وأيها كذا لا الرجعيون ما لكم يا جماعة العلم الحديث يثبت أنه لا بد أن نغمسها فلن تفعلتها للعلم الحديث أن ذلك لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا حرج أن نتبع العلم الحديث فإن ديننا دين ندين علم لكن العلم الذي لا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى أول كلمة نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام إقرأ ولم يطلب رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يستزيد منه إلا في أمر العلم وقل ربي زدني علما فحينما قال محمد صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب فينا أحدكم خرج علينا من المتفلسفين من يقول طيب افرض نزلت بالجناح الذي فيه الدواء أولا يبقى أزاي أنا أجعل الداء نقول لك لا يمكن أبدا أن يسقط الدواء قبل الداء فإنها تتقي بجناحيه الذي فيه الداء كما قال سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام فيا قوم إن أردتم أن تدخلوا جنة الحياة فتأدبوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة ينبغي علينا أن نطيع ينبغي علينا أن نمتثل والعجب كل العجب من أقوام يقولون مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي صحيح مسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم نعم أنتم أعلم بأمور دنياكم هذه في الأمور الحياتية التي لا ترجع إلى مسألة التعبد قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسألة تأبير النخل حينما دخل المدينة فوجد عليه الصلاة والسلام القوم يأتون بالنخلة الذكر ويأتون منها بشيء ثم يلقحون الأنثى فقال النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تفعلون هذا عليه الصلاة والسلام هل لا تركتم هل تركتم التأبير فلما تركوا ضعفة السمرة فاشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا في أمر, في أمر زراعة سنخلي في أمر مش عارف زراعة السمار في مثل هذه الأمور ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة بوحي إنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإرشاد ومن باب ما يعلم صلى الله عليه وسلم لا من باب التشريع، فهذا الباب أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن أنتم أعلم بأمور دنياكم في الحكم، وأنتم أعلم بأمور دنياكم في السياسة، وأنتم أعلم بأمور دنياكم في العبادات، وأنتم أعلم بأمور دنياكم لا هذه العبادات وهذه المعاملات وهذه الأحكام وهذه الحدود ليست من أمور الدنيا، إنما نظمها رسول الله عليه الصلاة والسلام بما أوحى رب العالمين سبحانه وتعالى إليه. ولذلك قال الله جل جلاله وتقدست أسماء ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى أي أعرض عن طاعة الرسول ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة وقال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أي محمد صلى الله عليه وسلم يحكموك ويحكموا سنتك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم مما قبير ويسلم تسليما وقال رب العالمين سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول هاتوا كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا ما حرم الرسول كما حرم رب العالمين يأتون ويقولون لا لا لا نريد أحاديث فإن الأحاديث فيها ضعيف وفيها صحيح خلق الله سبحانه وتعالى جهابذة من العلماء صف الحديث الصحيح من الحديث الصقيب لما دخل أحد التلاميذ على عبد الله بن المبارك وهو حزين فقال له عبد الله بن المبارك لماذا أنت حزين قال إن الوباعين أي الكذابين وضعوا الأحاديث على رسول الله كذبوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تحزن إن الله يخلق لهذا الحديث جهابذة يصف لنا أو يخرج لنا الصحيح من الضعيف وما زال رب العالمين سبحانه وتعالى على مر العصور يجعل في هذه الأمة ويقيد في هذه الأمة من يعرفها الطريق الصحيح الذي صار عليه محمد عليه الصلاة والسلام لكن يخرج علينا أقوام ويقولون هاتوا القرآن لا ما نريد سنة لا البخاري ولا مسلم ولا السنان ولا المتنين ولا المستدركات سبحان الله نصلي أربعا في الظهر وفي العصر وفي العشاء أين هذه في القرآن الكريم؟ كيف سنعرف تفصيلات الزكاة دون أن نرجع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف سنعرف تفصيلات الحج ومفطلات الحج دون أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يقولون بالقرآن فقط ولا يقولون بالسنة استغفر الله والله لو قالوا بالقرآن لقالوا بالسنة ألم يقل رسول الله ألم يقل رب العالمين في القرآن الكريم وما أتكم الرسول فخذوه وما عنه فانتهوا فحينما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على مسألة النمص. أن تتنمس المرأة، قال إن الله إنها في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله لعن النامصة والمتنمصة، فقرأت امرأة القرآن من أوله إلى آخره، وقالت يا ابن مسعود ما وجدت أن الله في القرآن لعن النامصة والمتنمصة في القرآن. قال لو كنت قرأتي لوجدتي لو ألم تقرأي قول الله وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوه وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله النامسة والمتنمصة فيا قوم من أراد أن يحيى حياة الحياة من أراد أن يدخل جنة الحياة فعليه أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول سمعنا وأطعنا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمصلحتنا من أنفسنا لأن الذي أخبره بذلك هو رب العالمين الذي يعلم السر وأخفاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم جنة الحياة وأن يجعلنا وإياكم في حياة ال... نحيا حياة الحياة وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته